وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بسم الله الرحمن الرحيم طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنِ 117. إلا تذكرة لمن يخشى 118. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العنى 119. الرحمن على العرش استوى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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني سْتُنَارُ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس قوى